بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا ليوف لك الله ما تقدم من ذنبك وما اقبر ويتم من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا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 ليدخل المؤمنين والمؤمنات الجنة تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فمزن عظيما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 لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُعَذِّرُوهُ وَيُوقِّرُوهُ وَيُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً